ربنا إن لنا سمعنا مناديا ينادي ل ل إ ي م ا ن أ ن ي أ م ر و ا بربكم باخرنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر ت عنا سيئاتنا انك لا تقلب لك عال ي ا ل الجمع ط ي ب الكريم احباب الحبيب المصطفى س صلى الله عليه وسلم يقول صلوات ربي وسلماته عليك من عز اخاه يطمئن في مصيبتك كساه الله من حدد الجد ي ويقول م ا ل ق ا م ة و ي ص ل و ق ت ربي وسلماته ت عليك ا الماهر ب ي ا ل ق ر آ ن مع ف ق ر ة الكرام البرره يوم القيامه, القيامة. فهيا بنا واياكم نعيش مع م ع ج ة ه الهادي هكير نعيش مع نفحات الرحمن ومن ذا ي م ن ان ت ك و هذه ورب اوضعها العرش أو جميعا. فتلك النقيه في غير وصف لمريم اطمرت قمرا شهيا اله العرش قال لها و ه ذ ي فانزله لها غصبا جنيا ومن ذا ي أ م ر إ ل ى الفاروق لما دعا سلا وسيا لقد نادى لساريه ل ج ا ل ا وكان طريق ساريه قصيا فاسمعه النداء على السعاده كانهما على جبل الزويه نعيش مع العلم القراني الاذاعي ا عزا عزا عزا ق ر و ا ل ي زعي ر ب وتثير مقرس ا زعي ا ا ل ل م ع ر ب والمولاني. وهو الا القارض رتيجة ندعو الى الله العلي القدير له بالتوفيق ولما ولع عذراتك ولحسن الاستماع انه ولي Roda a chiaro! I'm not g o o l الله ي س ع ل ي ك م و ل ا ل ك الله يزيدك م ن ي وبارك الله يزيدك منه ا ل ل 何だ سبحانك يا صاحب النعم وبالثرى النقل ب والاعمال ستحدون بالمتكرار جنت الهدى ك ب آ ي ه اللقاطيع ووحى وحق ان نحلت بحتك به どうもありがとういした。 حالك ع ب محمود ص ل ه عليك يامن صلى ع ل النبي ي م ن صلى ع ل النبي ¡Gracias! No. w n I'm not the one. See、yeah. you. わかるわかるわいい。<音楽><音楽> أ م ا ل ت ف ك ر الاسلاميه الكبرى ل م خ ب ر ا ل ص و ت والهدف ن الصوتي ة ا ل ح د ي ث ة ا ل ت ي ن ب ل ت ل ك م ه ذ ا ا ل ل ق ا ء ا ل ب ه م ب ن ل بهل بهل بهل بهل بهل بهل ب ر ل ب ا ل ب ر ل بهل بهل بهل ب ط ل بهل بهل بهل م ه ل بهل ب ل بهل بهل بهل بهل بهل ب ب ا ل بهل بهل بهل بهل ر ه ا ب ل بهل بهل ب ل ب بهل ا د ا ر ه اولاد الجميل في ا ل ا ر ك لابد و م ف ا ز ن الفراشه ا ل ح د ي ث ة ا د ا ر ه اولاد ا ل ب ح ا ر ي المقيت بدو يربعي المجبلس ام الخدمه ا ل ف ن ق ي ة ا ل م ت م ي ز ة ع ل ى م س ت و ى الجمهوريه ة ادارة ل م ن دياربنين. د السادة س اسوى محل تيامي المقيم حركة ايها كفر في الاخذ الراحل الكريم يتقدمون بخالق الشكر لكل من واتاهم واتوا اليهم وقد و ا لهم واجب العزاء ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديهم وسبحان من له ا ل ت و ا